الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا الله ينقطع ولا يفنى عدد ما حمده سبحانه الحافلون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأشهد أن لا إله إلا الله أحد أحد فرض صمد لا والد ولا ولد ربي عزيز قادر له جبين قد سجد صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست فينا عين الدنيا قطرة من فيد جودك تملأ الأرض لي ونظرة بعين لذاك تجعل الكافر ولي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه ومجتباه الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظيم أمره فقال عز من قائل لعمرك فأكرم به من عمر كل أطواره أنوار تغشتها أصرار بجهاد وتزكية وجلاد وتضحية من أجل إزالة الغماء وإزاحة الظلماء لتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لتحرير الرقاب من ربقة الضلال والكفران فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام وسيلة ويكونان لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام أما بعد إخوتي أحباب رسول الله يقول الحق تبارك وتعالى في سورة السنام سنام القرآن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم إنما بدأناه من سلسلة الحديث عن فلسفة الموت وجماليته لا يزال نسيم ذلك الجمال يعب ويجري في أنفاس الخلق بالمقتضى المنهجي الذي من أجله خلق الله البشر ربنا تبارك وتعالى حين خلق الإنسان وخلقه في الخلق ختم بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دح الله منها الأرض قال أهل العلم إن أول ما خلق الله من الأرض خلق الماء قبل أن يخلق التراب لانه لا يتصور وجود, وجود الماء اصلا وسبقا وخلق التراب النبات لانه لا يتصور وجود قبل وجود الماء والتراب النبات وخلق النبات قبل ان الحيوان فلما قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية مخبراً إيانا أن ما خلق الله في الأرض جميعاً إنما خلقه لهذا الإنسان لم يكن ذلك صدفة ولا من باب العبد وقد يقول قائل أتقولون إن الكون خلق للإنسان نقول نعم خلق خلق تشريف ففي قول الله تبارك وتعالى بصورة الواقعة يا معصر الجن والنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قال أهل العلم هذا مشهد الآخرة وليس مشهد الدنيا ويخطئ من يفسر السلطان هنا بالعلم لا دليل في الاثر ولا في النظر على سياق هذا الموضع المشهد مشهد الاخره اذا وقف المات في ساحه المحشر يحوطهم الجنّه وتحوطهم الملائكه فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس جميعا مطيعين وعاصين يا معشر الجن والانس لانهم مناط إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وانتفت الجهات الأربع وفي الحال أن الجرم الجوهري له جهات ست يمين وشمال وأمام وخلق وفوق وتحت ولكن الجهات الأربع المحيطة استقدرت بقدرة الإحاطة الملائكية فلم يبقى لهم إلا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض سلطان أي بقدرة ولا قدرة لكم اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار إن الله أوقد جهنم ألف سنة حتى حمرت ثم أوقدها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقدها ألف سنة حتى سودت وهي الآن سوداء مظلمة قال إذا دخل فيها أهلها نادوا ونادوا يا مالك يا مالك خازنوا النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال أهل العلم بالتفسير فيزيبهم مالك بعد ألف سنة من ندائهم قال إنكم ماكثين com te criständia és que em… a mi estic ötостant no na llè t' become sick de l' memberadura de la llè et tu em i abalï a la وكل ذلك من صنع الخالق لا أحد غيره يستطيع أن يفعل هذا خلق الخالق ولم يخلق كالغشر صاحب الصنع صاحب الشرع ألا له الخلق والأمر الذي خلق هو العالم بأسرار ما خلق فأنزل لهم دستورا اسمه القرآن يصلح لأنفسهم ولأنفسهم ولأنفسهم أي لنفسهم ولا أحد يستطيع أن يتسلل إلى نفس العبد ليعرف مناطى الاستخلاف فيه لذلك أنزل الله دستورا يعد دليلا لسير هذا الإنسان في الأرض فكان الحق أن يقول كيف تكفرون بالله وكنتم ومواتا كيف قال أهل العلم كيف تاتي على الحال وقال ابن في كتابه المختجم وقد انفرض بهذا قال والحال من المنصوبات ال14 واهل العلم من مدرسه البصره يعدونها 15 ولكن يقول الحال هو تمييز ونوع فهناك تمييز عدد وتمييز نسبه وتمييز حال لأنه فضلة من اسم منصوب يدل على هيئة وحال فتقول كيف حالك يا رجل فتستخبره عن الحال والحال أنك حين تسأل تسأل ليخبرك المسؤول لتحصل لك فائدة في خبر فائدة في خبر أنت كنت تجهله فهل الله تبارك وتعالى حين يسألنا يسألنا لتحصل له الفائدة لا هذا الاستفهام استفهام استنكاري استفهام توبيخي استفهام تقريعي كقوله تبارك وتعالى على لسان أول رسله من أولي العزم مذكرا قومه زاجرا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا هذا الاستفهام استفهام تقريعي يقرع به أذن العصات يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يرى بها ويده التي يبطش بها ولئن تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه شبراع وَلَئِنْ أَتَانِ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَى لَهُ فلذلك يقول الله كيف تكفرون كيف تكفرون بالله والله لديه هذا الرحمن واسع قال موسى لله يا رب ماذا تقول للعبد إذا قال يا رب وهو راكع قال أقول له لبيك يا عبدي قال يا رب فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال أقول له لبيك يا عبدي. قال يا رب فإذا قال العبد يا رب وهو عاصل قال أقول له لبيك لبيك لبيك كيف تكفرون بالله وعنده هذه الرحمة كيف بالله أجيب ربكم كيف تعصونه وهو صاحب الرحمة المتسعة ورحمتي وسعت كل شيء جاء شاب إلى, إلى إبراهيم من أدهم يقول له يا شيخ هل تجد لي رخصة في المعصية فإن نفسي تنزع بي إلى المعصية قال نعم اعصي ربك بخمسة شروط إن استطعت أن تحقق هذه الخمس فإني أضمن لك أن لا يعذبك بعد المعصية قال هاتي يا شيخ قال إذا قال وهل أستطيع? الله يعلم خائنه الاعين وما قال فاذا عصيته فلا وهل رزق الا الذي رزقنا ربنا قال فإذا عصيته وسكنت داره واكلت من رزقه ثم جاءك ملك الموت فلا تذهب معه قال هذه اكبر هل أستطيع ان ارفض لملك الموت الطلب والموت قصر وابا وليكن صلا وقال له فأعد لكل سؤال جوابا وليكن سوابا حين الله الخلق فردا فردا عن كل حركة تحركته وعن كل سكنة سكنته وعن كل قول قلته ولو كان حرفا ما ينفذ من قول إلا لديه رقب حدث ولكن من مات عن توبة ثم استحق الجنة ذلك لا يلغي السؤال إلا أن الله يسألك إذا كنت مؤت على توبة يسألك بينك وبينه وليس بينك ما حجاب فيقول لك يا عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا في مكان كذا تقول نعم يا رب يقول لك لقد سطرت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أصدرها عليك لكن من مت على معصية يفضحه الله على رؤوس الخلق جميعا سيدنا موسى عليه السلام جاءه قومه فقال له يا موسى استسقي لنا فإن المطر قد قل فقام موسى فاستسقى لهم ولم ينزل الله المطر فقال موسى يا ربي لما لم تنزل علينا الماء قال الله يا موسى لأن فيكم عبدا عاصيا لي فقام موسى وقال يا بني إسرائيل من كان فيكم ذا معصية فليعتزلنا حتى يقبل الله صلاتنا وينزل علينا المطر وانتظر موسى عليه السلام ولم يخرج أحد ثم قام وصلى فأنزل الله المطر فقال موسى يا رب أنزلت المطر ولم يخرج العاص من بيننا قال يا موسى لقد تاب توبة بيني وبينه وقبلتها منه فقال موسى يا رب هل أستطيع أن أعرف من هو قال يا موسى لقد سطرت عليه وهو عاص فكيف أفضحه وقد تاب إليه أقول قولي هذا وأصدق الله لي ولكم نسائر المؤمنين أمين الحمد لله. الحمد لله الحمد لله البر الودود محب التائبين وباصة اليدين بالجود له الحمد ملء السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن الخلود والصلاة ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبع النور وعلى آله وعطراته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداه ومقتف آثرهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوتي أحباب رسول الله هنا سؤال أحبكم الله الذي أحباب طيب بالنسبة لصاحب هذا السؤال أقول له هذا المطعم إذا تيقنت أنه لا تباع فيه المحرمات من الخمر والخنزير وما يستتبع ذلك فلا بأس إن شاء الله لا بأس ولكن إذا كان تيقن الإنسان أن هذا المطعم فيه محرمات بأي شكل من الأشكال فإنه لا يجوز إطلاقا إذ لا يجوز للمؤمن أن يعين على المؤمن في الشر كبعض المطاعم التي يرهب ورعوها إلى اليهود من أجل قتل أطفال فلسطين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محمودا واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرور واغيار معصومه ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم واجنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه يا عزيز يا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا انفرته ولا عيبا إلا سفرته ولا دينا إلا أديته وقضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي نكر ضولنا فيها صلاح إلا يستغتها وقضيتها يقاضي الحاجات اللهم ارزقنا سترك الذي لا توزله الرياح ولا تخربه الرماح يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا ابرمه الحاق الملحين اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك. وحب يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب يحب نبيك عليه السلام وحب كل عمل يقربنا الى حب نبيك عليه السلام اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاف ونصلي اللهم امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس واجعل لنا يا خير سائس وسدد اللهم خطاه على درب النفائس واطرد اللهم من حواشه الشياطين والوساوس والهواجس واقر عينه بولاء عهده وصنوه وسائري إخواني. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فاعنه كل خير يهمس وذالك فعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك واجبر يا ربنا بالنجوم الشوابك واكفنا بما شئت يا عزيز يا مالك اللهم انا نعوذ بك من الخيانه ونسالك تمام الصيانه وحسن الديانه اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في المنى الاعلى الى يوم الدين بعد ان شاء الله الصلاه كإن صلاه على الغائب <سؤال> لا تصرف عن المصلي <سؤال> عن الغائب <سؤال> سبحان ربي ترى بعزته ما يسكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله اكبر دِينِ اِتَّبَعُوا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا There we ولا اعصي لك امرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء ان Elhamdülillac, Rabb العالمين Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malki, Yom الدين Iyaka n'arbud, w'Iyaka n'estaiin Idd'na الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا قال وقال اخربتها إِذَا نَقِيَا غُنَا مَنْ فَقَتَلَ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللَّهُمَّ